آه آه آه ويا يا صفعه النور ويا للمنتظر خلنا نقبل الليل كله بالسهار الليلة نرجس تلقات بمهد الهواش يا, يا مسلم افرح وابتشر وتهنى لازم ابن الحسان ابن الحسان خيط غرك يشوفه وغدى هالليلة باسم في المولدة ولا تخشى لعين ابن الحسان ابن الحسان يلا عليك الزينات وتغنى بالجلوات يلا عليك الزينات وتغنى بالجلوات عن هالنهج لا تميل وتوخى الحدار خلنا نقضي الليل كله بالسهار يلا يا نجمس نجل لجل الزخرف فتوه امست عروسه من الحسن،, الحسن يا الله بالشمس القدر واقدر ابو الي اما وسمعها وسمع هسا شافت شهير الصيد شافك تحل يارد شافت شهير الصيد شافك تحل يارد كان لبست اكليل للعز والفخار خلنا نقض الليل كله بالساه Nasr al-Sharoum, like the Kumer, she is a star for وقد دلمعه هيمت كل فكر وحسان ابن الحسن ابن الحسن منها قطي بس منها الذهب بريقه والماء ابن الحسن كل الحسن والزين عسكر فيها الخدين كل الحسن والزين عسكر فيها الخدين واللي يشوفه يقول هذا مو بشار خلنا نقض الليل كله بسار يالله يا, يا نجم اسمه لجل المنتبه خلنا نقض الليل كله بس وصلنا بيه بمحبة وذبت بوعي فيه ابني خلتني هدف ناس التعادي ابني الحسن الخلق هل كانوا منشي؟ للجبل اهون علي من اني اجفي هي هاتلف هي هات, هات عم نبتعد لحظات عم نبتعد لحظات في لحم حب يسيل والدم والشعاع خلنا نقضي الليل كله بالسهر يلا يا نجمه اللي جنبك خلنا نقبل الليل كله بالسهار قل باليديد النوم ويا يا صفتكم قل باليديد النوم ويا يا صفتكم يلا يا نجمس هل نجل المنتظر خلنا نقبل الليل كله بالسهار جلالي خلك واقع وعوف الخرافات كل هالزمن حي بقا هيها ابن الحسن والهم قلت الرب القضاء لا قال كنا القدرة تتكون الاراده ابن الحسن شوفوا بالمقلوب نحنبروا ايوب لا تشوفوا بالمقلوب نحنبروا ايوب عاشوا زمان طويل والمصحف ذكر خلنا نكمل الليل كله بالسهر يلا يا نجم السنه لجل المنتبا خلنا نكمل الليل كله بالسهر يا لال من نش تنتفع يلتتبع اقول ابن الحسن يا الله ومسا عيونك خفي عمرك لنكون ابن الحسن يا الله قلت الشمس لا تختفي بالغيمه وتسور كانافحها للارض ظهر على قوم للقائم المغوار غايب وحابر صار والقائم المغوار غايب وحابر صار يمنا وغياب طويل بس عن النظرات قلنا نقضي الليل كله بالسهر يا اعتقادية ملوهيها تغيرا ابن الحسن, ابن الحسن لن نعطي عن عنوع وعلم وبصيره عمر ما غدى واصبح مصيرا مهدي ابقى مؤمن وما هن غير ناس الحسان بن الحسان عمي القموب اللي ما شافته مثلي عمي القموب اللي ما شافته مثلي في روحي دوم يجول وبازهى الصوات خلنا نقضي الليل كله بالسهر لكن المنتظر